أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهِمْ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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه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 وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ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 يَدُلّ عادٌ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 كن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبك في غلومات من يشاء إلّا يضلّه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرا إلى علهم لعلهم يتضرعون فلو إذ بَأْسُنَا إذجائهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزعم لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْرَاهِمَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ بِلِسُوءٍ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 أو يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم بسبع؟ أَضْرَكَ إِنْ صَرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا مِن من دون الله ما لا يرفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهُدَأتِنَا قُلْ إن هُدَى الله هو الهُدَى وأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آباهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم وأديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله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 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَةُ بِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطون والملائكه باسطون ايديهم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 فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قن ونودانية وجنات من أعناب والزيتون ورُم من مجتبها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي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 اتبعنا اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكي ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوان بغير علم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 وحشرنا عليهم كل شيء قبل أن كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون.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 وَإِنْ أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مثله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في ما أُوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتة إلا أي أَوْ ميتة أو دم مسفون أو لحم خنزير فإنه رجز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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدنون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم والصاقون به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء واهدو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ إِنَّمَا على الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَلَى دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوَأَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَحْدَمٍ مِنْهُمْ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 ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاءاً فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم ليبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.